سبحان انزل بهاياتك رد الشمس من الفرض باتك سبحان انزل بهاياتك رد الشمس من الفرض باتك صلوات النبي صلوات على النبي انا نزل بها يا من الضوء طال سلامات عن النبي سلامات عن النبي سلامات عن النبي سلامات عن النبي يا الحياه تبرق جميع الناس سلامات للمجد زادت منها شعبن راس سلامات شو احنا نضل لاخر الانفاس سلامات على حبك شاهد العباد يقطع لهمك شاهد العملاء مش مولود شمعه الله سبحان نزل به ايات مش مولود شمعه الله Pallida right. معاقب الليل حار وكر النار صلوات مثل السهم تقتف على الابصار صلوات من صار هذا هز الاستكبار صلوات وشق جدار الكعبة لو ما نصار وشق جدار الكعبة لما نصار لما نصار لسه بجدار الكعبة لنساته سبحان نزل بهاياته لسه بجدار الكعبة لنساته ana nazal be haya ta salawat an nabiy salawat an nabiy salawat an nabiy شافك كل مصاف ما يضل عتاه اليوم من ولد مولانا دحلبا قلبها على اله الاطياب على الاطياب الاطياب قسمت امور على جرح المات سبحان نزل بها اياته قسمت امور على جرح المات سبحان نزل بها يا صلوات النبي صلوات النبي فداه صلاوات على النبي صلاوات على النبي صلاوات على النبي فداه على النبي والهب يا طه يزول شو نقول Ya mon wilad safal al-nasl haddna lak fulb safa kullina ya mon wilad al-nasl haddna مولدك ونقوم صلوات يوم الحزن والهم يا فعها صلوات يوم نولت في العالي صلوات من الكفر بس يا من الكفر بس يا فكلين عند الكفر معروف طعناته سبحانه نزل فيه آياته الكفر معروف طعناته Ananda Ali if salawath, anandaει Allah pe salawatt anabaeÖ Eita a leading sleep at sayowead, I like a realbroth to the moon Ananda Hospital of our resource to the sun 전� HIJ صدق طبخة على المسكين صدق علي يا ابن يا ابو على المسكين صدق علي حسين اكتفوا صرنا بحضرتك داعين اكتفوا صرنا بحضرتك داعين ردنا السلام منك انتانيين ردنا السلام منك انتانيين مصدق بختم على المسكين صلوات صدق علي انا بنظره يا ابو حسين صرنا بحضرتك دعي ردنا السلام منك ثاني ردنا السلام منك ثاني للفاني ما عنخد وطن نزيل دمعاتنا حان ننزل خد وطن تزيل دمعات سبحانه نزل فيه اوه يا تو في صلوات انا في صلوات انا في صلوات, أنا في صلوات, أنا في صلوات كان في الإخراج والهندسة الصوتية محمود الشمري وأحمد الشمري